الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم آله واصحابه اجمعين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين ربنا فغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف النيان اللهم اعطنا في الدنيا حسنه في الآخرة حسنه وقينا عذاب النار ربنا افرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا افرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اغفر لنا ذنوبنا واكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع, وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الابرار ربنا اتمن لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور اجنبنا الفواحش ما ظهر منها مَا بطن بارك فِي في اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا ورزقنا عَلَيْنَا علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك بِهَا بها قابلها واتمها علينا اللهم زدنا ولا تنقصنا واكرمنا ولا تهنا واعطنا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحابه اجمع